بوك تو بيت خمسة خمسة زمني آيازيكي البلدان واللغات البلدان واللغات جون يز لندين جون من لندن جان من لندن. لندن لجِي في وَلْكَة بريطانيا. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. أون ملوى إنجليزكي. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا يز مدريدو. ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد تلهجي و تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا ونملووي إسبانيسكي هي تتكلم الإسبانية هي تتكلم الإسبانية Petr a Marta jsou z Berlína. Peter a Marta z Berlína. Peter a Marta z Berlin. Berlín leží v Německu. u Berlin v Almānyā. T□qāʿu Berlin Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن يهربني لندن عاصمة لندن عاصمة مدريد وبرلين سو تكهربني مدريد وبرلين عاصمتان أيضا Madrid a Berlin jsou hlavním městem Hlavní města jsou velká a hlučná. Al-awāṣim kabīra wa ṣākhiba. Al-awāṣim kabīra wa ṣākhiba. France leží v Evropě. Taqaʿu Faransā fī Ūrūbbā. Taqaʿu Faransā fī Ūrūbbā. Egypt leží v Africe. Takau Messer, fi Afrikia. Takau Messer, fi Afrikia. Japonsko leží v Azii. Takau Liaban, fi Asia. Takau Liaban, fi Asia. Kanada leží v Severní Americe. Takau Kanada. في أمريكا الشمالية تقع كندا في أمريكا الشمالية بنما leží v střední Americe تقع بنما في أمريكا الوسطى تقع بنما في أمريكا الوسطى برازيلية leží v jižní Americe تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. بروسيم نافشتيفته www.book2.de كстаهнути ваشي posledni veze z internetu